لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف قبل التواغل بمفترق طرقات باتجاه دوراني يجب على السائق أن يترك الأولوية إلى العربات الموجودة داخل المفترق أي القادمة من اليسار